الحمد لله يا ولدي على كل حال هكذا حال الدنيا دائما لا يجتمع اثنان إلا على فراق فرحم الله والدك عبد المعطي رحمه الله يا عماه وغفر له ونفعني بعلمك يا عمي عبد البر لقد كان نعم الأخ والمعين تعلمت منه الكثير وقرأت على يديه الكثير وأنا بإذن الله على دربه منفذ لوصيته بارك الله لنا فيك يا عم ولا حرمنا من علمك وفضلك لقد انتظرت حضورك بصبر نافد لكي نصل من قطع من تفسير امامنا القرطبي لآيات الكتاب الكريم ولكي أستفيد بإضافاتك وتعليقاتك بعد كل درس من دروس الإمام وهل بعد تفسير الإمام إضافات يا بني إن هي إلا خواطر نستكمل بها ما قد يغمض عليك. نعم يا عم هذا هو ما أقصده بالضبط اذا فهيا من حيث انتهى والدك هل تذكر أين توقف والدك رحمه الله نعم يا عم توقفنا عند نهاية المسألة السابعة من مسائل الآية السابعة والثمانين بعد المئة من سورة البقرة وكم عدد مسائل هذه الآية يا الواحد؟ ست وثلاثون مسألة يا عم إذن لا يزال لدينا تسع وعشرون مسألة في هذه الآية نعم يا عم أليس الأجذر بنا أن نقرأ الآية كلها أولا قبل أن نستكمل شرح مسائلها مع الإمام بلا يا عم كنت على وشك أن أقترح هذا إذن أسمعني الآية بصوتك يا ولدي بسم الله الرحمن الرحيم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا ولدي. فلنسرع إذن إلى حلقة إمام القرطبي لكي ننضم إلى تلاميذه ومريديه. لا إله إلا الله سيدنا عبد الله الصمد الله عنه. يحيي الله رعاية ورعاية شريفة لمن مركوا أو الحمد يحيي. توقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له وهذا القول يا إخواني هو محور حديثنا في المسألة الثامنة ذلك أن الصيام من جملة العبادات فلا يصح إلا بنية وقد وقتها الشارع قبل الفجر فكيف يقال إن الأكل والشرب بعد الفجر جائز وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر وكان رجال إذا ارادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني بذلك بياض النهار وعن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان قال إنك لعريض القفا إن ابصرت الخيطين ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار أخرجه البخاري وسمي الفجر خيطا لان ما يبدو من البياض يرى ممتدا كالخيط قال الشاعر الخيط لبيض ضوء الصبح منفلق والخيط لسود جنح الليل مكتوم والخيط في كلامهم عبارة عن اللون والفجر مصدر فجرت الماء أفجره فجرا إذا جرى وانبعد وأصله الشق فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها فجرا لانبعاث ضوء وهو أول بياض النهار الظاهر المستطير في الأفق المنتشر تسميه العرب الخيط الأبيض وقال أبو دواد الايادي فلما أضاءت لنا سدفة ولاح من الصبح خيط انار وقال آخر قد كاد يبدو وبدت تباشر وسدف الليل البهيم ساتر وقد تسميه أيضا الصديع ومنه قولهم انصدع الفجر قال بشر بن أبي خازم ترى السرحان مفترشا يديه كأن بياض لبته صديعه وشبهه الشماخ بمفرق الرأس فقال إذا ما الليل كان الصبح فيه أشق كمفرق الرأس الذهيل ويقولون في الأمر الواضح هذا كفلق الصبح وكنبلاج فجر وتباشير الصبح وقال الشاعر فوردت قبل بلاد الفجر وابن ذكاء كامن في كفري والآن ننتقل إلى المسألة التاسعة يا إخواني وهي قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل الله جل ذكره جعل الليل ظرفا للأكل والشرب والجماع والنهار ظرفا للصيام فبين احكام الزمانين وغاير بينهما فلا يجوز في اليوم شيء مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض كما تقدم بيان فمن أفطر في رمضان من غير من ذكر فلا يخلو إلا أن يكون عامدا أو ناسيا فإن كان الأول فقال مالك من أفطر في رمضان عامدا بأكل أو شرب أو جماع فعليه القضاء والكفاره وعن ابي هريره أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بأن يعتق رقبه أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكين وبهذا قال الشعبي وقال الشافعي وغيره إن هذه الكفارة إنما تختص بمن أفطر بالجماعة لحديث أبي هريرة ايضا قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان الحديث وفيه ذكر الكفارة على الترتيب وحملوا هذه القضية على القضية الأولى فقالوا هي واحدة وهذا غير مسلم به بل هما قضيتان مختلفتان لأن مساقهما مختلف وأوجب الشافعي عليه مع القضاء العقوبة لانتهاك حرمة الشهر المسألة العاشرة اختلفوا أيضا فيما يجب على المرأة يطأها زوجها في شهر رمضان فقال مالك وأبو يوسف وأصحاب الرأي عليها مثل ما على الزوج وقال الشافعي ليس عليها إلا كفارة واحدة وسواء طاوعته أو أكرهها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل بكفارة واحدة ولم يفصل وروي عن أبي حنيفة إن طاوعت فعلى كل منهما كفارة وإن أكرهها فعليه كفاره واحدة لا غير وهو قول سحنون بن سعيد المالكي وقال مالك عليه كفارتان وهو تحصيل مذهبه عند جماعة أصحابه المسألة الحديث عشرة اختلفوا أيضا في من جامع ناسيا لصومه أو اكل فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق ليس عليه في الوجهين شيء لا قضاء ولا كفاره وقال مالك والليث والأوزاعي عليه القضاء ولا كفاره وروي مثل ذلك عن عطاء وقد روي عن عطاء أن عليه الكفاره إن جامع وقال مثل هذا لا ينسى وقال قوم من أهل الظاهر سواء وطئ ناسيا أو عامدا فعليه القضاء والكفار وهو قول ابن الماجشون عبد الملك وإليه ذهب أحمد بن حنبل لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفرق فيه بين الناس والعامد وقال ابن المنذر لا شيء عليه المسألة الثانية عشرة قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي إذا أكل ناسيا فظن أن ذلك قد فطره فجامع عمدا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه وقال ابن المنذر وبه نقول وقيل في المذهب عليه القضاء والكفارة إن كان قاصدا لهتك حرمة صومه جرأة وتهاونا قال أبو عمر وقد كان يجب على أصل مالك الا يكفر لأن من أكل ناسيا فهو عنده مفطر يقضي يومه ذلك فأي حرمه هتك وهو مفطر وعند غير ذلك ليس بمفطر كل من أكل ناسيا لصومه وهو الصحيح وبه قال الجمهور إن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه وإن صومه تام لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه ولا قضاء عليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد توقفنا يا عم وهذه المسألة لم تنتهي بعد نعم يا عبد الواحد ولا أظن أن السبب يخفى عليك الوقت يا عم وأظنك مرة أخرى ستذكرني بالوقت وهل يغضبك أن أفعل لا يا عم بل أنا أدين لك ولأبي رحمه الله بتعلم احترام الوقت وقد نفعتني هذه العادة كثيرا وجعلت أصدقائي يتعاملون معي بكل احترام اذا لا أريدك أن تعترض مرة أخرى عندما ينتهي درسنا مع الإمام إنما أفعل ذلك مضطرا يا عم لتعلقي بما يقوله الإمام يا عبد الواحد ما لا ندركه اليوم ندركه غدا بإذن الله إلى الغد اذا يا عم أحياك وأحيانا المولى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم ويتجدد اللقاء مع الجامع لأحكام القرآن يعيش في رحابه معكم مأمون النجار ومحمد مشعل